بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قولوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون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 إذا وعيتهم تعجبك أجسابهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم وتلهم الله أن يوفكون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ لو وَرَأَيْتَهُمْ لَوَرِئُسًا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ عَرِيْمًا أَفَتَغْفِرُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ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 المنافقين لا يفقون يقولون لإروجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها لازل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا امنادكم عن ذكر الله وامن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وَآن فقُ مِمْ رَضَقَنكمُم مِنْ قُبَنِ آاتَ أَدَكُم المَوْتُ فَيَقولُكَقُ فيقول رَبِّ لَلأَخَتَن إِ أَجلَلين قَل بِ فَأَْ صَدَّقَ وَآكُم مِ الصَّالِعِ 1. ودخل <تضخل> الله نفسا نتاجا <ثاجة> آجلها والله خبيل بما